قال ولا يسع أحد أن يتدين بغير الإسلام الذي أنزله الله على خاتم الأنبياء قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وفي الصحيح والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعم إذن الإسلام لا يسع واحدا الخروج عنه. ونتدين بغير الإسلام ألا على خاتم الأبين. الدليل أو الله تعالى ومن يجبت غير الإسلام دينا فلا يقبل منه هو في الآخر مرسل والإسلام هو الله في الأرض في... دين الله في الأرض وفي السماء. ومن زعم أنه يسوع, يسوع له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخزر الخروج عن شريعة موسى فقط كبر بعض الناس يقول انه يمكن ان يصل إلى الله إلى الجنه من غير طريق محمد صلى الله كل عن طريق كان عن طريق الفلسفة عن طريق هذا الصابع ما ما يفهمون في الله من طريق النبي صلى الله عليه وسلم الطرق رسول الله من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. من طلب الوصول إلى الله أو إلى الجنة مرتبة وحتمية فهو هالك ما في طريق إلا طريق الوصل إلى إسحاق الآية وبيبت غير الإسلاميين فلا يقبل منه وفي الآخرة من خاسين هذا واضح ولا سُغل أحد دي دين غير الإسلام نعم قال إدِّن الإسلام دين الفطرة قالت أنا فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وهو دين الهدى والرحمه قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة, وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين وهو دين اليسر ونفي الحرج قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وهو دين التحرر من كل عبودية لغير الله قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشيك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون إنما الإسلام دين فطرة الدليل قول الله تعالى فآقموا نحك الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها والجاريها العجمية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم وقال في السماع إنما أخلت عن فطرة التي فطر الله عليها والحيوانات العجماوات الى اصوات الصبر هي اصوات دين الفطره والدليل لا يعاقب الدين حديثا فطره الله التي فطرنا صعيرا لا تدري الحق خلق الله هو دين الهدى والرحمه الدليل قول الله تعالى وانزلنا على الكتاب تبان بكل شيء وهدى ورحمه ويسر وسير لا بد من دليل هو دين يسر في الحرج قال تعالى وما جعلكم الدين بالحرج هو دين التحرر من كل عبوديه لغير الله قال تعالى قل يا اهل كتابه تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمه كلمه واحد سواء نصف سواء نصف بيننا وبينكم ما هي تعالوا الى كلمه, إلى كلمة سواء نصف عدل بيننا وبينكم تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم نصف وعدل ما هي هذه الكلمه ان لا نعبد الله ولا نشرك بشيء ولا نتخذ بعضنا البعض من دون الله وهذه الايه فيها توحيد العباده والالوهيه ولهذا تكون تنوب عن كراهه اولياء ايها الكافرون في التوحيد يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم نصف ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا تخذ بعضنا بعض الارباب من الله فان تولوا اقول الشذوذ من المسلمون ان تولوا تبرا منهم ويعني الاسلام يا اهل الكتاب تعالوا الى سواء كلمه سواء نصف بيننا و ما هو ألا نصف هذا ان نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا من الا هو قال هو دين التحرر من كل عبوديه نعم قال وهو دين العلم والعقل قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال تعالى كتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الألباب والمسلمون هم خير أمة أخرجت للناس قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وهم الأمة الوسط والشهداء العدول على جميع قالت قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا نعم الإسلام يولي العلم والعقل يعني يتوافق العقل مع النقل ولا يختلفان إذا كان العقل صريح والنقل صحيح فلا يمكن ان يختلف او ان يتصادما لا يمكن النقل الصحيح لا يمكن ايش يصادمه مع عقل صحيح وعقل صحيح لا يمكن ان يصادمه نقل صحيح ابدا وإذا وجد ما ظهر التعارض فالنقل اما غير صحيح او العقل غير صحيح بعد الاول اذا صح النقل ما فيش اذا وجدت يعني تعارض الى الأدل في الادله الشرائيه فانت تنظر تنظر من اين جاء هذا المستر فهو دين العلم والعقل والعقل الصريح يوافق النقل الصحيح ولهذا علم الشيخ ابن رحمه الله كتاب سمه موافقه النقل الصريح الصحيح للصحيح المعقول والعقل الصريح هو الذي لا شبهه فيه والنقل الصحيح هو والذي ثبت عدالته راويه وضبطه واضح هذا لا يمكن نختلف وإذا وجدت ما ظاهر التعارض ماذا تعمل وجدت ظاهر نقل يخالف عقل نقول لا يمكن ابدا فإذا وجدت تعارض النقل إما غير صحيح أو العقل صحيح واحده إما النقل غير صحيح تلاعب ما فيش كده أو النقل الصحيح لكن العقل غير صريح في شبهه وشهوه العقل نقول صحح العقل صريح أبعد الشبه والشهوات تجد أن تجدهم موافق لكن مع الشبهات اشهرت له ولهذا الشيخ الاسلام تميز في كتابه الكتاب يسمى موافقه النقل الصحيح للصريح المنقول وقد أسمى عليه ابن القيم رحمه الله في إنه يقرا كتاب النقل والعقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني وقرأ كتاب العقل من الذي لا في الوجود له نظره يعني ليس نظره في باب يعني يسمى هذا ليس نظره في باب الحجة والحجة حجه, حجة في كتب كثيرة وأعظم الكتب كتاب الله عز وجل قال الله تعالى يرطع إله الذي لا منكم عملك والذي نطع المدرجات العابلي قال قال كتاب ونزله إليك مبارك الذي اياته آياته الذي يتذكره ولي نعم ونسلمون والمسلمون هم خير امه قال والمسلمون هم خير امه أخرجت للناس قال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتلون ع المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون وهم الامه الوسط والشهداء العدول على جميع الامم قال فعانا وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسول عليكم شهيدا نعم الرسول خير امه فديت الناس, فديت الناس, فديت الناس كما دل عليه قال كنتم خير أمثل فجت الناس تؤمنون بالله وترونه ونعم كرتهن بالله ولو امره الكتاب لكن خير منهم يعني من هم المؤمنون واكثرهم يعني منهم اهل الكتاب انواثوا فسو وكما قال في الاتخليس ليسوا سواء من اهل الكتاب امم قائمه يسرون عي الله انا عليه وهو حسيب امنوا بالله واليوم الاخر واامروا بالعرف وانهن عموك فوسروا الخيرات واولائكم من الصالحين قال علي الصدر حي خير انتم تهون 70 امه انتم خيرها وافضلها عند الله وكما قال علي الصدر انتم تفضلون تكملون سبعين امه انتم خيرها وافضلها عند الله قال وهم الامه الوسط والشهداء العدول عن دنيا يعني هذه الامه هي خير الأمة افضلها بأي شيء حصلت لها الخيريه بهذا الصفات تامرون بالعروف وتنعمون بالله اذا حصلت الخيريه بهذا الصفات ومن حق هذه الخيريه حق هذه الصفات حصله الخيريه ومن ضيعها فاتت الخيريه بالأمر العروفنا مخلو إيمان بالله وقدم الأمر العروف على أهمييتهم وإلا فالإيمان هو الأصل وهم الأمة الوسط كما قال تعالى كنتم خير وتنفذ الناس وقال سال وكذلك, وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهادة نسوه والوسط معه الخيار والعدول سطن الوسط هم الخيار والعدو وكذلك جعلك أمة وسطا لتكون شهادة نسوه ورسائلكم سيده نعم قال المصنف حفظه الله تعالى الفصل الثالث أهل السنة والجماعة وخصائصهم وخير المسلمين أهل السنة والجماعة وأم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان وهم السلف الصالح وأهل الاتباع والأثر وأهل الحديث والخضر وهم الفرقه الناجهة والطائفة المنصورة اسماءهم كريمه ونسبتهم شريفه وكل من رضي بالله ربه وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ملتزما بالاسلام جمله محكما شريعته واستسلاما وانقيادا وبريئ من كل مذهب بدعي فهو من اهل السنه والجماعه وهذا يشمل جمهور الأمة الذين لم يخالفوا السنة في أمر كلي ولم ينظوا تحت رايه بدعية ولم يكثروا سواد فرقة غير مرضية وهم وسط بين فرق الأمة جميعا لا يختص بهم مكان ولا يخلو عنهم زمان لا يخرجون في عقيدتهم عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم أهل العناية بالقرآن وأهل الرعاية لسنة خير الانام صلى الله عليه وسلم اللهم سبحان سبحان. نعم هذا،, هذا خصص على السنة وهذه أوصافهم يسمون اهل السنة وجماعة يسمون السلق الصالح يسمون الاتباع اتباع الأثر على الحديث والخبر يسمون الفطحة الناجية يسمون بالطائفة يسمون بالطائفة يسمون السلق الصالح وسمون على التبع وسمون على الأثر وسمون على الحديث والخبر وهم الفرقة الناجحة وهم الطائفة المنصرة وهم على السنة والجماعة أسباعهم كريمة وانسفهم شريفة كل هذا وصلهم هم أهل بعض الناس يقول الفرقة الناجحة غير غير على السنة والجماعة لا الفرقة الناجحة هم على السنة والجماعة هم علىهم هم الطائفة المنصرة من رضي بالله ربنا هو بسبب الدين صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا منتزينا بالإسلام جملة محكم شريعتاك استسلاماً والقيادة وبرئا من كل مذهب بمدعي هو من الدعيل هم من السنة وجمارة هذا رصح مuggling محمد صلى الله عليه وسلم ورسولا ملتزينا بالإسلام جملة ولمها بسبب الشريعات استسلاماً والقيادا وبرئا من كل مذهب في الله من الدعيل هذا القاء كل من صيغ كل من بالله ربنا وليس بالسلام الدين محمد النبي والتزم بالاسلام فهو من السنة والجماعة وقال مالي هذا يشمل جميع الأمة الذين خالفوا السنة في أمرين كلي ولم ينضوا تحت رايه البدعيه ولم يكثل سوادى ثلقتنا الماضية نعم هذا شامل جماعة أمة الدين الذي هذا الصم لم يخالفوا السنة في أمر كلي في الأمور الكليه أما في الأمور الشخصية والذاتية قد يا هذا غلط إنسان، أمن كلي، وعيشوا الجمع لمة الذين علموا خلف السنة في أمن كلي، ولم ينضوا تحت راية البدعية يعني ما مصروا تحت إمام المتدين، ولمكسروا سواد هذه هذه بغضية مثل ك الخوالد في سواده، عينهم على السنة موجودون، وهم الطائفان الصواب وهم على الحق، وهم في مقدّمهم العلماء. قال لو الله أن يشمل هذا جميع الطبقات المسلمين قد يكون من السنن وهو جزاء قد يكون السنن هو كهربائي قد يكون سباك قد يكون حداد قد يكون نجار قد يكون مزارع ومن السنن هو جزاء ومقدم مقدمتهم العلماء في مقدمتهم العلماء في مقدمتهم العلماء, العلماء وبقت وبعد تبعونه. قال المصنب حفظه الله تعالى وهم أهل الاجتماع على الاتباع النابذون للفرقة والابتداء يوالون بالحق ويعادون بالحق وبه يحكمون فلا تنفك سيرهم حسنة كما أن عقيدتهم قويمة وشريعتهم مستقيمة هذه الأصابة أهل السنة الجماعة هم الأجتماع على الاتباع يجتمعون على الحق وعلى اتباع الكتاب والسنة أهل اهل الفرقه من يخالفون المنابذ المخالفه والبعد عن الفرقة والابتداء بعيد عن الخلاف والشقاق والنزاع والتفرق بعيد عن البدع والابتداء في الدين يجتمعون على الحق وعلى اتباع الكتاب والسنه يوالون بالحق يوالون بالحق لا بالهواء والتعصب يوالون أهل السنه والجماعه ويعادون على الفرقة والاختلاف والابتداع بالحق وبالعدل وبالانصار لا بالهوى والاستداء لا تنفك سيرهم حسنة يعني سيرتهم حسنة لا تنفك على الحسن المستمرون كمان عقلتهم قويبة المستقيمة وشريعتهم مستقيمة نعم قال أخلاقهم ربانية ومسالكهم وسقيه وتربيتهم إيمانية لا يخالفون بالتربية والسلوك هدي المعصوم صلى الله عليه وسلم فبأدبه يتأدبون وعلى اثره يعملون وعن سنته لا يحيدون يعلمون ويربون ويأمرون وينهون وإلى الله تعالى يدعون وعليه يذلون وفي سبيله يجاهدون هكذا أعصاره خلاقه ربانية نسم الرب يعني يتخلقون بما ربهم الله تعالى بهم من الاخلاق الفاضله اللي دل الكتاب والسنه مسالكهم وسطي وسط كما قالوا تعالى كذلك قالنا هم وسطا السكون على طريق وتربيتهم ايمانيه لا يخلون في التربيه والسلوك هذا المعصوم بل هم في التربيه والسلوك لا يتجاوزون هذا المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم ليتأدبون بأدبه ويعملون بأثله وعن سنته لا ينحرفون نعم قال لا تزال طائفة مجاهدة بالحجة والبيان وباليد والسنان ظاهرة من صورة لا يضرها من خذلها او خالفها حتى تقوم الساعة اعيانهم قدوة السائرين هكذا هاك هاكذا أصافه لا يخالفون في التربيه السنه هذه النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون بأثره ولا يحيدون عن سنته وهم يعلمون الناس العلم الشرعي ويربونهم التربيه الشرعيه ويامرون بالعروف وينهون عن منكر يأمرون وينهون وإلى الله تعالى يدعون يدعوا الله كما قال سيدنا قل هذه سبيلي ادعوا الله على بصيره وعليه يدلون يدلون الناس وعليه يدلون يعني يدلون الناس على الله ويجاهدون في سبيل الله. لا تزال طائفة مجاهدة بالحجه والبيان وباليد والسنان. طائفة منصورة يجاهد. بالحجه والبيان هذا التعليم و والجدال لاهل البدع والوصاص. يجاهد بالحجه والبيان. يعني في الجهاد يكون بالحجه والبيان ويكون باليد والسنان. إذا الجهاد أنواع. جهاد بالمال، جهاد بالنفس. جهد باللسان كما في الحديث جهد المشركين بايديكم والسنتكم لا تزال طائفه مجهده بالحجه والبيان و باليد واللسان ظاهره منصوره لا يضرهم من خذلها و خلفها تقول سهل ما اخذوا من الحديث لا تزال طائفه من نوره الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى قال عيالهم قدوه السائرين وامتهم منار الحائرين وحجه الله على الخلق اجمعين وهم في الفضل متفاوتون وعلى كثرة فضائلهم فليس بينهم معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم بميزان الشريعه يحكمون وإبقاء وباقامه الدين يتواصلون فينهون عن ترخص جاف وتنطع غال وتهور واندفاع أو عجز وانقطاع يسألون الله العافية ولا يتعرضون للبلاء فإذا نزل بهم قدر الله كانوا هم الرجال يثبتون ويثبتون يعتزلون المعاصي ولا يخالطون الناس إلا في خير عدف صافة السنة والجماعة, والجماعة ايادهم قدوه السائرين يعني ائمتهم واهل العلم منهم قدوه للسائرين وائمتهم منار الحائرين يعني الحائر يهتدي بهاي بسيط ايادهم قدوه للسائرين وائمتهم منار الحائرين ائمتهم منار اذا عندهم حيره يقصد بهم وحجه الله على الحق وهم في صدل متفاوتون تبعتهم لا شك أنهم تبعتوا الصلاة ليسوا على رسل الوحدة وعلى كثرة فضائلهم ليس بينهم معصوم إلا, إلا النبي ومعصوم الصلاة ليس بينهم معصوم إلا رسول الصلاة يقول مالك بميزان الشريعة يحكمون يحكمون بميزان الشريعة وبإقامة الدين يتوصلون بميزان الشريعة يحكمون يحكمون بميزان عندهم ميزان وشريعة ما تجوز له ويتوصلون الدين فهم على الفحشاء هم فضل متفاوتون اشك الصحابه كبرى الله هم في المقدمه ثم اليهم التابعين ثم اتباعهم كذلك يقولون فضله ثلاثه لكن مع فضلهم ليس بينهم معصوم ما في معصوم الا الرسول الله معصوم النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الشرك معصوم عن الكبائر معصوم عن الخطا فيما يبلغ عن الله الانبياء معصوم هكذا معصوم عن الشرك معصوم عن الكبائر معصومون عن خطفهم أما الصغير فالتصمهم ولهذا قال الله تعالى عن نسي موسى قال, قال رب لي الله نفسي فاغفر لي قال عن داود في السفر ربه فخررانك وآتا قال بيه لك ياغفر لك الله ما تقدم ذلك وما تاخر بعض العياذ بالله كتب التوراة والجين المحرفة هي عظائم العياذ بالله ينسبون للأنبياء كبائم بالله كتب المحرفة هذه بالله يعني شيء يشبه لها تورات المحررة هاي يذكرون الانبياء كل الأنبياء يقعون في الزنا ويقعون في كذا ويقعون في فواحش يذكروا عزوز وجل فو... كلها كتب محرفة الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الفواحش وعصبون عن الكبارك. مصنوع على الشرك مصنوع عن الخطا فيما يبلغون عنه. الله اما الصائب فقد تصدر منهم بميزان الشريعه يحكمون يحكمون بميزان الشريعه الكتاب والسنه والميزان يحكمون بميزان الشريعه باقامه الدين يتواصل نفسه بعض يعني ينهون عن ترخص داخل وتنطع غالب ينهون عن الغلو وعن الجفاء عن الافراط وعن التفريط وتهول واندفاع او عزل وانقطاع يندفع يعني هذا ما ينبغي الغرور و الاندفاع كذلك التهور و كذلك العجز يعني الذي استطاع الذي هو استطاع من العجز ان رسولنا من العجز و العجز الذي يترك فيه الإنسان الواجب او الفضائل مع فيه عليه يسألون الله العافيه ولا تعرضون البلاء نعم اذا نزل بهم قدر الله كانوا هم الرجال يسقطون ويسبطون وكما قال الرسول جل قال لا تتمنوا لقاء العدو ويسر الله العافيه فاذا اقدموهم فسقطوا وعلموا ان الجنه تحت اصابع كذلك هؤلاء اهل الصالحين اسر الله العافيه ولا تعرضون البلاء فاذا نزل بهم قدر اصبروا صبروا, صبروا وثبتوا وثبتوا ايضا يعتذرون المعاصي ولا يخطو الناس لا في خير هكذا يقبروا بالطاعة ويحسنوا معاصي ويحسنوا أخلاقهم نعم قال سريرتهم نقية ولا يقولون بالتقيه يدارون الناس ولا يداهنونهم يصلون من قطعهم ويعطون من منعهم ويعفون عن من ظلمهم يأخذون العفو ويأمرون بالعرف ويعرضون عن الجاهلين يصبرون ويحلمون وعلى ربهم يتوكلون. كل هذا دلت على النصوص. سيرتهم نقيه. ما عندهم يعني رش للناس. ولا حقد. ولا بغضاء ولا ازدراء ولا احتقار. بس سيرتهم نقيه طاهر. لا يحسدون على الناس ولا يسخرون منهم ولا يستهزئون بهم ولا يغشونهم ولا يحسدونهم ولا يحسدون عليهم فسالتهم نقيه ظاهره ولا يقولون بالتقيه التي يقول بها الشيعه وظاهره تقيه وهو ان يظهرون للناس خلاف ما يبتنون التقيه مبدأ على الشياء تقيه اذا جاء كنت على السنه تظهر الخلاف ما تبتلى مدارات الله فإذا ابتعدت عنه فأضطر ما, ما عندك هذا باطل تقيال سنة لكن هناك تقاه الكفار الذين تسلط الكافر المسلم فله أن يدعره وأن يتكلم بما ليس في قلبه تفعل لشر هذا الكافر قال تعالى لا يتخدمون الكافرين أولياء من ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منهم تقاه هو حذركم الله رسل فالمؤمن لا يتخذ الكافر ولي لكن قد يتقيه تقاه خوفا من شره إذا كان قلبه مبطئن بالإيمان يدارون الناس ولا يدعونهم المدارات غير المداهنة المداهنة هو أن تسكت أن تداهن العاصي ولا تامرهم بالغفله تنهار عن انكار تداهنه في المعاصي وتسكت اما المدارات فهو تاخير تاخير الانكار الى وقت مناسب اذا يكون غير مناسب فانت تداري وتلين له الكلام وتنكر عليه في وقت مناسب النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري وصح دخل عليه رجل من الفحش فقال النبي استعد عليه فقال إذا نوله بئس أخو العشيرة إذا نوله بئس اخذ عشيره فلما دخل ألان له الكلام فقال حسنا رسول الله قلت ثم أنت له كم؟ قال أي عشبت عهدتيني فاحش المتفحشين أو كما قال في المدارات هو تأخير كان منكر لوقت وقت مناسب والمداهنه ترك ترك كان منكر مداهنة للناس سيدتهم نقيه ولا يقوم التقيه يدارون الناس ولا يدهنونهم يصلون من قطعهم ويعطون من منعهم ويعفون عمن عم ظلمه كان هذه الكلمات مأخوذة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في آخر العقيدة الواسطية داخل العقيدة ذكر السنة ذكر مثال قال يصلوا من قطعهم ويعطون من منعهم ويعفون عمن عم ظلمه يصلون لا يقابلون بالمثل على السنة من قطعهم وصلوا ومن حرمهم عفو وصبر ومن ظلمهم عفوا لا يقبلون هذه الصفات العظيمه حس عليها القران الكريم في صفات المؤمنين ذكر ذكر سبحانه وتعالى قال في الصراء الذين يقولون في الصراء والضراء من الغيظ والعافين من الناس والله حب محسن ياخذون العفو ويامرون بالعرف ويعرضون عن الجاهلين كما قال في الايه خذ العفو عن الجاهلين يصبرون يتحملون ولا يجزعون ولا تخطون ويحلمون على الجاهل ويتوكلون على الله لا على غيره